لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قول المرأة الزوج الزوج لغة يطلق على الفرد الذي له قرين فالزوج في اللغة فرد لا اثنان كما يعتقد العامة فإن العوام العوام يطلقون الزوج على الاثنين فإذا قالوا زوج من حمام يقصدون اثنين يعنون حمامتين وهذا خطأ لغة وإنما الزوج في اللغة هو الفرد والصواب أن يقول الرجل زوجان من حمام فإذا قال زوج فالمفروض أنه يقصد فردا واحدا وبهذا نزل القرآن الكريم كما قال الله عز وجل لنبيه نوح فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فقال زوجين اثنين لكن زوجين عند العامة يصرون كم أربعة الله عز ويعلي يقول زوجين اثنين وكما قال الله عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى فالذكر والأنثى عند العامة كم زوج لكن الله عز وجل يقول وأنه خلق الزوجين خلق الزوجين فالذكر زوج والأنثى زوج فالصواب الذي جرت به لغة العربي ونزل عليه كتاب الله عز وجل أن الزوجة هو الفرد الذي له قرين لابد أن يكون له ماذا أن يكون له قرين فتقول زوج من نعال فتقصد كم زوج من نعال تقصد كم تقصد نعلا واحدة فإذا قصدت اثنين فقل زوجاني من النعال ولما قيل للفرض زوج لأن له قرين فرض له قرين لكن الفرض المجرد الذي ليس له قرين لا يقال له زوج ولهذا يسمى الرجل زوجا لأنه فرض له قرين وهو المرأة وتسمى المرأة أيضا ماذا زوج لأنها قرين فرض له قرين قالت زوجي لحم جمل غف على رأس جبل وعر فقول المرأة على رأس جبل فقالت رأس وأضافته إلى الجبل قالت على رأس جبل فما هو رأس الجبل وما يكون رأس الجبل أعلاه وهو أنما يكون من الأحجار والرمال كما هي العادة وفي هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة فالرد على أهل البدع فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وهذا الباب نحن نكثر الكلام فيه وإنما أقول قلت وذكرنا ونحن لا أقصد نفسي تعظيما وإنما أقصد المجموع أننا جميعا أنا وأنتم كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول القائل منهم قلنا يا رسول الله وإنما القائل فرض واحد منهم وإنما أردت التنبيه حتى يكون الأمر على ذكر منكم باب الأسماء والصفات أيها الإخوة من أجل الأبواب في الشر ولهذا نكثر ضرب الأمثلة له لبيانه ووضوحه وذلك لأمرين اثنين جليلين الأمر الأول ما تقدم ذكره من جلالة هذا الباب حتى لما تأول الجهمية وجه الله عز وجل قال عثمان بن سعيد الدارمي لما وقف على تأويلهم للوجه قال لو تكلم رجل بهذا الكلام بالمغرب لوجب على أهل الشرق أن يغزوه ويقتلوه إعظاما لله وإجلالا لوجهه ذي الجلال والإكرام فانظر إلى عظم هذا الباب لو قال رجل بالمغرب ليس لله وجه والمراد بالوجه كذا وكذا يقول لوجب على أهل الشرق أن يغزوه ويقتلوه إعظاما لله عز وجل ولوجهه فهذا يدلك على عظم هذا الباب الأمر الثاني أنه سيكثر في الأيام القادمة الضرب في هذا الباب لأن الثورة المباركة عند بعضهم فتحت الباب على مصر عيه وجعل شيوخها يرفعون من شأن الأزهر والأزهر حامي حمل مذهب الأشعري الذي يخبط في باب الأسماء والصفات خبط عشواء وظلوا يقولون عن شيخ الأزهر الأب الوالد الشيخ الوالد وكل مسألة يقولون بفهم الأزهر بقول الأزهر والأزهر مذهبه أشعري والذي علمناه مؤخرا أنه في الأزهر يعدون فصولا معينة للقضاء على المذهب السلفي يعدون في الأزهر فصولا معينة ينتقون لها أذكى الطلبة يدرسونهم المذهب الأشعري ويدرسونهم مذهب أهل السنة ليجادلوا السلفيين به وليقضوا على المذهب السلفي السني فحينئذن نبغي علينا أن ندفع الشر بمثله وأن نكون كما قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ثم أعلم أيها مسترشد أن مذهب أهل البدعي مذهب باطل وهو كما قال بعض الأهل العلم لولا أن كثيرا من الناس يستحسنون الباطل ويستقبحون الحق ما تكلمنا في هذا الباب لوضوحه فهنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة يقولون فيها إن الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في حقائق الأشياء إن الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في حقائق الأشياء يعني إذا قالت المرأة زوجي لحم جمل غث على رأس جبل ماذا تفهم من كلمة رأس جبل تفهم أن هذا الرأس من الأحجار لأن الجبل نفسه أحجار وريمان فالرأس من جنس الجبل لكن إذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على رأس أحدكم أو قال على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد فقوله رأس أحدكم طب الرأس أحدكم هنا أحجار رمال طيب هذا رأس وهذا رأس فيقول الاتفاق في الأسماء يعني هذا رأس وذاك رأس لا يعني الاتفاق في حقائق الأشياء وإنما يعني ماذا يعني أن هناك قدرا مشتركا وقدرا مميزا قدر مشترك وقدرا يفرق بينهما والقدر المميز الفارق أعظم من القدر الجامع هذا هو الحديث يعقد الشيطان على غافية رأس أحدكم هذه كلمة رأس وتلك كلمة رأس اشتركوا في ماذا؟ في الأسماء إذن الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في حقائق الأشياء يعني رأس الجبل حقيقته ماذا؟ أنه رمال وأحجار طيب رأس أحدكم رمال وأحجار إنما يعني أن هناك قدر مشترك ما هو القدر المشترك أن رأس الجبل أعلاه ورأس الإنسان لكن الرأس تناسب من أضيفت إليه أو ما أضيفت إليه يعني إذا قلنا رأس الجبل فهي رأس جبل أضيفت إلى الجبل فلما كان الجبل مكون من الأحجار إذن رأسه ماذا؟ لكن رأس الإنسان أضيفت إلى الإنسان وبما أن الإنسان جسمه من لحم وعظم فكذلك رأسه أهل البدع يقولون هذه رأس وهذه رأس إذن الرؤوس تتساوى يبقى رأس الجبل كان في أحجار يبقى رأس الإنسان مليان <تصفيق> والحقيقة هذا كلام غريب أن يصطر من إنسان لكن هكذا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يعني مثلا كلمة خيمة خيمة إذا أطلقت كلمة خيمة ماذا تفهم منها إذا قيل كما اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام وضرب له خيمة في المسجد ثم دخل بعد صلاة الفجر فوجد عدة خيام طيب خيمة من هذه خيمة عائشة طيب خيمة من هذه خيمة زينك فقال لهن البر تريدن يعني أنتن لا تريدن البر إنما هي غيرة ثم قوض النبي هذه الخيام يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نصب خيمة في المسل فالخيمة مكونة من ماذا إما من الأقمشة وإما من الجلود فإذا سمعت بكلمة خيمة انظر اضيفت الى من فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة خيمة يبقى زهنك يذهب فين الزهن اين ينصرف احنا نقول في الجنة خيمة يبقى لا تذهب الى خيمة الدنيا لا تقل اذا كانت الخيمة التي نصبها النبي من الجلود اذا الخيمة في الجنة من ده شغل اهل البدعة لكن إذا أضيفت الخيمة إلى الجنة كما إذا أضيف الرأس إلى الجبل والرأس إلى الإنسان أنظر أضيف إلى من المرأة تقول على رأس جبل كلمة رأس أضيفت إلى من إلى ماذا إلى الجبل إذن هي أحجار وريمان قولوه يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم أضيف الرأس إلى ماذا أو من أضيفه للإنسان إذن هو لحم فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طيب في خيمة في الدنيا من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية أهل لا يرون الآخرين الكلام ده غير موجود في الدنيا فأهل السنة يقولون هذه اسمها خيمة وهذه اسمها اشتركوا في الأسماء لكن الحقائق واحدة إذا الاشتراك في الأسماء لا يعني الأشتراك في حقائق الأشياء أهل البدع يقولون الاشتراك في الأسماء يعني الاشتراك في حقائق الأشياء فإذا سمع وصف الله بأنه سميع فخلاص الإنسان يسمع بأذن يبقى الله السميع يسمعه بأذن لديهم الأسماء يبقى تسوي الحقائق فهذا مثال آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يهوديا رب رأس جارية فالرأس هنا أضيفت إلى من؟ رأس جارية لكن رأس حدكم أيضا رأس وهي إنسان لكنها تختلف عن رأس الجارية فالرأس هنا أضيفت إلى الجارية كما أضيفت الرأس في حديث المرأة في أم زرع إلى الجبل فاشترك في الإس واختلف في ماذا في الحقائق وكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام قول عمر جئت أي لم اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام نساءه فقال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة الدرجة اللي هي السلم فرأس الدرجة هل تفهم منها ما تفهمه من رأس الجارية لماذا لأن الرأس هنا أضيفت إلى الدرجة واضح أم غير واضح إذن هذه رأس وتلك رأس لكن هذه الرأس أضيفت إلى الجبل فهي من الأحجار والثانية أضيفت إلى الإنسان فهي من اللحم والعظم والثانية أضيفت إلى الجارية تزداد كثافة في الشعر والربعة أضيفت إلى الدرجة فهي رأس من السلم ممكن من الأحجار وممكن من اللبنات ورأس الإنسان مستدير ورأس الدرجة مستطيل فالاشتراك في الأسماء هذه رأس وهذه رأس, وهذه رأس لكن يختلفون في ماذا؟ في الحقائق بينهما خلاف كبير وإن كان بينهما قدرا مشتركا أهل البدع يقولون ماذا؟ يقولون يد الله عز وجل والإنسان له يد يدبه هذه اليد تشبه هذه اليد وحينئذ يتأولون اليد يد الإنسان لحم وعظم وممكن تقطع عنه ويحتاج إليها يقولون هذا لا نستطيع أن نثبته لله طيب من الذي قال لكم أن هذه يد وهذه يد إذن الحقائق واحدة هذه يد أضيفت إلى الإنسان فصفاتها من صفات الإنسان وهذه يد أضيفت إلى الله فصفاتها من صفات الله عز وجل وكذا أيضا حديث أم سلمة كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول وأصل الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها والكحل نوع من الزينة والمرأة في الحداد فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد الراوي عن زينب الراوي عن أم سلمة فقلت لزينب ما ترمي بالبعرة على رأس الحول يعني ما معنى هذه العبارات فقالت كانت المرأة في الجاهلية يعني إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا والحفش بيت صغير كخص مثلا أو كوخ بيت صغير دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم أي بعد القضاء السنة تؤتى بدابة شاة أو حمار أو طائر فتفتض به فلا تفتض بشيء إلا ما. سوء الملك تفض به ماذا قال تذلك به جلدها ثم تعطى بعرة فترمي بها ثم تعاود ما شاءت من طيب ونحوي ده معنى كلام زينب رضي الله عنه فقول النبي عليه الصلاة والسلام كانت إحدى كن ترمي بالبعرة على رأس الحول طب هو الحول مادي ولا معنوي فالرأس تنسب إليه رأس الحول أوله فرأس الحول لا تشبه رأس الجبل ولا تشبه رأس الجارية ولا تشبه رأس الدرجة اشتركوا جميعا في ماذا في الأسماء هذه رأس وهذه رأس وهذه رأس بينهما قدر مشترك هو ماذا أن رأس كل شيء أعلاه أما الحقائق فكل رأس حقيقتها من حقيقة ما أضيفت إليه فإذا أضيفت إلى الجبل كان لها معنى وإذا أضيفت إلى الجارية كان لها معنى وإذا أضيفت إلى شيء معنوي كرأس الحول كان لها معنى واضح؟ وكذا الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح غفر لمرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي الركي هو ماذا؟ هو البئر على رأس ركي فرأس ركي ليس هو رأس الجارية بل هذا رأس أضيف إلى الركي رأس بئر أهل البدع يسوون بين الرؤوس هكذا يفعلون فإذا ذكر الاسم من أسماء الله عز وجل أو ذكرت الصفة من صفات الله عز وجل يعطيها ما ثبت لصفات الإنسان فيستبشع المعنى فينفيه مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل لنبيه نوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ما معنى استوى على الفلك يعني على فوق السفينة استقر عليها لكن نظروا فوجدوا لما استوى نوح على السفينة هو أصغر من السفينة أم أكبر أصغر يحتاج إلى السفينة أم السفينة تحتاج إليه يحتاج إلى السفينة ولو سقطت أو انخرق لوحها هلك كما في قوله تبارك وتعالى في قصة موسى والخضر أخرقتها لتغرق أهلها إذن هو محتاج إليها لكن هذا المعنى لما قلنا استويت أنت. فنسب الاستواء إلى من استواء نوح عليه السلام فجاء إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقالوا استوى موسى على السفينة فالسفينة أكبر منه إذن العرش أكبر من الرحمن استوى نوح على السفينة فهو محتاج إليها إذن الله يحتاج إلى العرش فنظروا فإذا الكلام خطير الله يحتاج إلى العرش الله لا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء العرش أكبر منه إذن نقول الله لم يستوي على العرش حتى نخرج من هذه الوقت ما الذي جرهم إلى هذه المعاني أنهم جعلوا هذا استواء وهذا استواء ففسروا الاستواء في الموضعين المختلفين بمعنى واحد أو بحقيقة واحدة فالاستواء الذي يكون المستوي محتاجا إلى المستوى عليه هو استواء من؟ استواء المخلوق يعني أنت إذا قلت أنا الآن استويت على الكرسي فأنا محتاجا إلى الكرسي ليس الكرسي محتاجا إليه وهو أكبر مني لكن هذا اسمه ماذا استوائي أنا ليس استواء مجردا هذا الاستواء استواء المخلوق أما إذا قلت استوى الله بخلاف ما تقول استوى أحمد كما قلنا رأس الجبل رأس ركي رأس إنسان هم قالوا استوى نوح استوى الله إذن استوى نوح مثلها تماما استوى الله فوقعوا في أخطاء جسيمة فنحن نرد عليهم كما تنظرون نقول رأس الجبل رأس الجارية رأس الغلام رأس الحول رأس أضيف إلى الغلام يختلف معناه لو أضيف إلى البئر أو أضيف إلى الحول فاستواء نوح يختلف معناه لو أضيف إلى الله عز وجل يشتركون في شيء إذ كل منهما علو وارتفاع واستقرار لأننا نقول أن الحول أوله رأس الركي أعلاه رأس الجبل أعلاه رأس الإنسان أعلاه ثم بعد ذلك كل رأس له معنى إضافي آخر حسب ما أضيف إليه فكذلك نقول استوى نوح أي على نوح على السفينة استوى الرحمن على العرش أي على الرحمن على العرش هذا هو المعنى المشترك ثم نرجع فنقول استواء نوح أصغر نوح من المستوى عليه ويحتاج إليه استواء الله لا يلزم منه هذه اللوازم الباطلة واضح المعنى أم بعيد هذا معنى مهم أيها الإخوة وأنما أكثر من ضرب الأمثلة لتثبيت هذا المعنى الواضح الذي وقع فيه أهل البدع حتى أنك لما تسمع الكلام تستغرب من وضوحه كيف وقع فيه فضلاء كبار عندهم علم غزير لكن ما نفعهم شيء لأنهم ما تلقوا الأسماء والصفات من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار فهل نقول رأس الحمار كرأس الجارية يعني رأس الحمار فيه آزان طويلة يبقى رأس الجارية فيها آزان طويلة هكذا يفعل أهل البدع استواء نوح يبقى نوح أصغر من السفين إذن الله تعالى الله عما يقولون علوا عظيما فنحن نقول هذه رأس وتلك رأس لكن الرأس في حديث أم زرع أضيف إلى ماذا رأس جبل فهو أعلاه ثم ننظر حقيقته من جنس الجبل نفسه فالجبل أحجار ورمال إذن الرأس ماذا أيضا أحجار ورمال هذا الرأس أضيف إلى, إلى ماذا أضيف للحمار فهو من جنس الحمار واضح فهذه الأمثلة إذا أجملناها فقلنا ورأس جبل رأس أحدكم ورأس حمار رأس ركي رأس جاري رأس الحول اشتركت كلها في ماذا في الاسم رأس لكن هل اتفقوا في الحقائق الحقائق حسب ما أضيفت إلي كلمة رأس فرأس الجبل تختلف عن رأس أحدكم تختلف عن راس الحمار ولا يعني رأس أحدكم رأس حمار. ما هو إن ماشينا بمزبع أهل البدع واخذ ذلك يبقى التنيق يشتغل في المسجد فرأس الحمار يختلف عن رأس الركي يختلف عن رأس الحول يختلف عن رأس الدرجة هذا عند أهل السنة من القواعد المهمة فاهل البدع جاءوا إلى قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه وقول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا رواه البخاري في صحيحه عند تفسير قوله تعالى ومن دونهما جنتان فروا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تفسير الآية جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ده ما معناه أن الرجل إذا دخل الجنة أعطي في الجنة جنان أخرى حدائق فالجنة هي الحديقة الجميلة فيعطى من جزائه في الجنة جنتان الواحدة منهما من فضة آنيتهما وما فيهما الأشجار فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب يبا أنت إذا كنتِ كلمة شجرة في الدنيا يبقى ساقها من الذهب لا لأن أضيفت إلى الجنة وهذي أضيفت إلى الدنيا فالاتفاق في الأسماء هذه شجرة وهذه الشجرة لا يعني الاتفاق في الحقائق فهذه الشجرة أضيفت إلى الدنيا فجزعها من جنس الشجر أما هذه أضيفت إلى الجنة فتختلف اختلافا كبيرا فجزعها كله من الذهب أو الفضة وجنتان من ذهب يعطى بعض الناس الأكثر أجرا يعطى الواحد منهم حديقتان الواحدة كلها ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرى أو قال رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن فقول النبي عليه الصلاة والسلام على وجهه كقوله تعالى ويبقى وجه ربك كلام واضح كالشمس نأخذ منه ماذا نحن أن الله عز وجل له وجه موصوف بالجلال والإكرام أهل البدع أن وجه الإنسان وجه زي ما أنت شايفين فقال كل وجه هو بهذه الصفة فاستبشعوا هذا فنفوا وجه الله وقالوا المقصود بالوجه الذات لكن الله ليس له وجه ولا يد تعرف هذا ذات ليس فيه شيء مميز لا يد ولا طرف ولا وجه فيقولون الله ليس له وجه مميز لا يد تختلف عن الوجه ولا وجه يختلف عن الساق فالوجه هو الذات كما يقال وجه الثوب ويقال وجه الحائط ويقال وجه الرأي هكذا يقولون وجه ربك كما تقول وجه الحائط وكما تقول وجه الثوب وكما تقول وجه الرأي وجه القوم فماذا فعلوا فعلوا بخلاف ما شرحنا في كلمة رأس فكرين كلمة رأس يتفقون في ماذا وجه في كلمة وجه لكن يختلفون في الحقائق من من العقلاء يقول إن وجه الحائط كوجه القوم كوجه الثوب ويشتركون في شيء أن الوجه أشرف شيء في الموصوف فوجه الثوب أشرفه ووجه القوم أفضل رجل منهم ووجه الحائط أفضله وأشرفه وأميزه فوجه الله عز وجل أشرف ما في الذات هو الوجه هم يقولون اتفقوا في الاسم وجه يتفقون في ماذا في الحقائق فالحائط ليس له وجه يبصر ويسمع فنحن نقول نعم لكنك تقول وجه الحائط فأضفته إلى الحائط لو كان الحائط يمشي ويتحرك لكان وجهه من جنسه لكن الحائط من جماد فوجهه أيضا من جماد الرأي ليس شيئا ماديا بل هو شيء معنوي فوجهه من جنسه معنوي أيضا وهو أشرف الآراء وأقواها وأحكمها إذن أهل البدع يقولون الاتفاق في الأسماء يعني الاتفاق في ماذا الاتفاق في الحقائق وعلى هذا أول اسماء الله عز وجل وصفاته وأما للصنة فيردون عليهم في مثل هذا الباب بما ذكرناه فيقولون الاتفاق في الإسم لا يعني الاتفاق في ماذا؟ اتفاق في الحقيقة فإذا كان وجه الحائط ليس شيئاً مميزاً عن باقي الحائط فلا يعني أن يكون وجه الله ليس شيئاً مميزاً كمن وجه الإنسان شيء مميز فإذا قلت وجه الإنسان بخلاف ما تقول وجه الحائط هنا أضفت الوجه إلى الحائط والحائط لا يتميز بعضه عن بعض وليس له يد ولا ساق فوجهه من جنسه وهو أشرف شيء في الجدار لكنك إذا قلت وجه الإنسان فالإنسان له يد وساق ويتحرك ويقوم ويقعد فوجهه من جنسه وهو أشرف ما في الذات وهي مميزة عن غيرها والوجه في الإنسان غير اليد واليد غير القدم فكذلك الله عز وجل الوجه غير القدم والقدم غير الساق والساق غير اليد كلها يختلف بعضها عن بعض وحيث أضيفت إلى الله عز وجل فالصفة هي صفة الله عز وجل أرجى أن يكون الكلام سهلا لأنه معلق بالعقيدة فالذي نعتقده نحن أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له وجه ووصوف بالجلال والإكرام وهذا الوجه ليس كوجوهنا لماذا؟ نفس القصر أنت تقول وجه الإنسان أضفته إلى ماذا إلا الإنسان فإذا كان وجه الإنسان من اللحم والعظم ومكون من الأنف والعينين والشفتين هذا وجه الإنسان فإذا قلت وجه الله لا تستحضر في ذهنك صفات الإنسان فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إنما اشتركان في ماذا إن وجه الإنسان أعلاه أو أشرف شيء فيه وجه الله عز وجل أشرفه شيء في الذات وكل الذات شريف فكذلك باقص أهل البدع لا يقولون بهذا يقول هذا الوجه هو كهذا الوجه فنحن نرد عليهم بما ذكرناه من الأدلة وهي كثيرة متواترة وقد أخذنا بعض منها من حديث أم زر في قول المرأة على رأس جبل فقلنا هذه هي رأس أضيفت إلى الجبل فمعناها من معنى الجبل من الأحجار والرمال بخلاف ما لو أضفت الرأس إلى الجارية أو أضفتها إلى الركي أو أضفتها إلى الحمار أو أضفتها إلى أحدكم أو أضفتها إلى الحول في كل مثال لها معنى يناسب ما أضيفت إليه فكذلك باب الأسماء والصفات هكذا يفهم إذا قلت كما في قوله تعالى واستوت على الجودي استواء السفينة على الجبل معناها الاستقرار والعلو. فاستواء الله استقرار وعلوم فقط هذا هو القدر المشترك أما استواء السفينة يضاف إلى السفينة واستواء الله يضاف إلى ماذا يضاف إلى الله عز وجل وبهذا ينضبط الباب وهو منضبط ان شاء الله تعالى لو ما تكلم فيه أهل البدع من الكلام لكان هذا من أوضح الأشياء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واكتفي بهذا القدر شاء الله تعالى